بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَإِذَا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الْأَرْضِ قالوا إِنَّمَا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 فَلَمَّا أَظَعَتْ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْنُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صِيبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 فَقَالَ أَنْبِئُنِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيمين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ عَصَاكَ الحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْ وَثْنَتَ عَشَرَةِ عَيْنَاهُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فازدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَآشْتَرُوا بِهِ أَفْسَاهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَزْلَلَ اللَّهُ أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء أي من, من, من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 وَأَذَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا كُفَّاراً حَسَدًا مِمْ عُدْ أَوْ فُسِيمٍ مِنْ, عند أنفسهم من بعد مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدْخُلُهَا إلَّا خَافِينَ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَنَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وجعلنا مسلمين لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مناسكنا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 انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وما الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث كُنْتُمْ كنتم فولوا وجوهكم لِئَلَّا يَكُونَ يكون عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ الذين ظلموا منهم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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا وَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ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 ومثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَعْقُبِ مَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمُ الْعُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم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 سَلْبَنِ اسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا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 وَمَن يَفْعَل بَالِكَ فَقَد ظَلَم نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَذْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْذُرُكُمْ بِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّ كِحْنَ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 ولا تعزموا عقدة المكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 These are the words of Allah, we will give them to you with the truth, and you are one of the apostles.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمْنِ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوال عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا, فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا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 إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء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 يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس احافا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 فَمَنْجَآهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأُتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْعَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَتَصَدَّقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِلَّا كُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وليتق اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سفيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيِّ يُمْلَ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أن يمل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 ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا, وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 واغفر لنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين